بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة أرحب بكم مجملة وطيب وتحية وتقبل الله طاعتكم يسرني أن يكون نظيفي في هذا اللقاء الدكتور خالد بن عبد الرحمن العجيمي حياك الله دكتور خالد شكرا لك. أهلا وسهلا دكتور خالد الحقيقة <تصفيق> أنا أبغى أعرف فيك لكني ما أدري فيش أعرف <تصفيق> ما شاء الله يعني ما شاء الله درستم في يعني تخرج طبعا اللغة العربية نعم. الميلاد 1367 نعم. بدون ما نحدد العمر لا لسه شباب <تصفيق> ما شاء الله اللغة العربية تخرجت منها ماجستير دكتوراه أيضا كانت في اللغة العربية الصرف نعم. ما شاء الله وأيضا ما شاء الله درست في المعاهد العلمية ومعيد في كلية اللغة العربية محاضر في كلية اللغة بجامعة اللغة الإمام وأستاذ مساعد وعميد شؤون الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و... وفي عضويات كثير راح نتكلم عنها الحقيقة صيرة جميلة ورائعة وعاطرة الحقيقة أنا يعني فعلا سعيد أني أكون أمامك في هذا اللقاء الله يحيكم دكتور بنتحدث شوية عن رمضان وبندخل لبعض التفاصيل إذا <تصفيق> تكرمت علينا <تصفيق> كثير أحيانا تقضي رمضان خارج الرياض أو خارج الأسرة نطاق الأسرة ودائما دائما تحرص تكون معه غالبا وقت الإفطار لا بد أن أكون معه ما عدا ذلك صعب إينا. لأسباب كثيرة طبعا العمل أو, أو التطوع في ميادين كثيرة أو ما يتعلق بقراءة القرآن أو القراءة أو الفتنة الجديدة وهي الإنترنت. <تصفيق> نعم. <تصفيق> طيب دكتور أنت تحرص على متابعة الإعلام في رمضان ولا؟ قليل حقيقة إلا بعد الثورات يمكن بدانا <تصفيق> نشاهد <أن> <تصفيق> فترة محددة من الوقت لكن بعد المغرب قد أشاهد في بيتي طبقة خاص بالقروات الدينية فأشاهد ما يلفت النظر من هذه القنوات الحقيقية. نعم، نعم. ولفت نظر لك برنامج لي ولا شيء ولا ما. نعم ما نعم. برنامجك يوم ويوم <تصفيق> هذا أنتوا يا فهد سندي في ماجد العام. الله. يحفظك. وكذلك في دليل وغيرها من قنوات موفقة الحقيقة. الله يحفظك برسالة أيضا شاهدنا عدد من وكذلك يقرأ يعني في قنوات. ذات يعني انطلقت من السعودية مباركة الحقيقة. ما شاء الله. ولا بنتقل إلى الخارج دائما. لا. لا تشعر لا تدركون أهمية الإعلام الإسلامي إلا عندما تسافرون. إيه نعم. يعني القنوات التي نحن لا ننظر إليها إلا قليلا لها أثر السحر في بلاد المسلمين. تصور أن وجهك أنت يمكن يسلمون عليك لو رأوك لأن وجه إعلامي كثير وإن لا يسلمون عليه أو بعض العلماء. وذلك لأنهم يدمنون على مشاهدة صح. القنوات السعودية بالذات نعم نعم دكتور بخصوص صلاة التراويح أنت حرص أنك تصلي لا أصلي إلا في, في مسجدي إلا في مسجد هذا منذ عرفته نفسي ما, ما, ما تتوقع أحيانا إلا الحرمين إذا ذهبت الحرمين أو نا. ذهبت مسافرا فإني يعني بعض الآئمة يكونون يعني صوتهم جميل لا أنا ضد هذا الشيء عزيز. من قديم مسكدي وقد وفقنا الله عز وجل مب... ملاصق البيت والحمد لله أنت اللي تقوم فيه ولا لا لا, أنا... لا غيري غيري لا أنا كثير الأسفار ما ما تستطيع ما... جميل دكتور كذا يعني لو نعطي كذا شوية مختصر عن سيرة الدكتور كذا المراحل أنا تكلمت عن مرحلة الماجستير والدكتوراه وكذا وأيضا أنك لعميد عميد الط الطلاب في جامعة الإمام بعدين تم إفادك إلى معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا كان هذه فترة يعني من 1409 وأربعمائة وتسعة إلى ألف من ألف وأربعمائة هذه الفترة ممكن نتحدث أنا نصفها بفترة معينة هي التدريس نعم. بعد انتهاء من عماد شون طلاب رجعت إلى الأصل وهو التعليم في كلية اللغة العربية أو الكليات نعم ما عدا الإفاد وهذه من المعاني التي اهتمت بها جامعة الإمام أنها لديها فروع في الخارج فكنت ضمن اللجنة التي آآ آآ قام معالي الدكتور الله التركي وهو رئيس الجامعة أنذاك مدير الجامعة بالذهاب إلى البلاد المختلفة من أجل أن تشرق فروع الجامعة وتغرب ففي أفريقيا سافرنا إلى عديد من الدول بناء على الزيارات الكثيرة التي ترفض بعضها ويقبل البعض ففتح فرعان جامعة إليمان في أفريقيا مثلا اينا. أحدها في غرب أفريقيا وهو نواكشوط موريتانيا والآخر في جيبوتي في شرق أفريقيا اه. في آسيا كذلك فتح غير معهد رأس الخيم القديم فتح هناك ثلاث معاهد مهمة جدا مؤثرة الأول في جاكرتا في إندونيسيا، كذلك في اليابان والثالث لم يتم وليس في هذا لكنه تحاد السوفيت السابق، آه. ولا على أحد اللقطات مع معالي الدكتور عبد الله ذهبنا في مؤتمر من أجل أن نقدم للمسلمين هناك مؤتمرا عن الإسلام والمسلمين، واجتمع خلق من العلماء الذين لا أدري أين ذهبوا منهم م. من مات منهم من سجن من أوزبكستان من طاشق من يعني قرغيزيا من كازاخستان من تحاد السوفيت السابق عموما م. من القوقاز من السلسل الجبلية من تترستان من منطقة موسكو وهكذا الجمهوريات الإسلامية فكان الهدف هو افتتاح معهد في موسكو معهد شرعي ولغوي هذا بالنسبة لآسيا في الأمريكتين أيضاً ذهبنا للفترة التي تذكرها قبل أزمة صدام تقريبا سنة كامل افتتاح معهد في واشنطن معهد اللغة العربية، نعم. وفي أمريكا الجنوبية كذلك لكن لم يقدر الجامعة ان تفتح. نعم أنت دكتور رغم هذه المشاغل الكثيرة لك و.. وأسفارك الكثيرة وطبعا نحن سنتعرض يعني ل لهذه الأمور يعني ما شاء الله أنت رئيس لجان وعضو في مجالس إدارات ومجالس أمنة واتحاد علماء المسلمين وعضو رابطة العالم الإسلام الأدب الإسلامي يعني الحقيقة تفاصيل كثيرة هذه الآن الأعمال الكثيرة والمشاغل نسأل الله أن يمد في عمركم أعطى ويبارك فيما بقي من عمركم يعني كيف تستطيع أن تعطي وقت للأصدقاء كيف تستطيع أن تعطي وقت للأسرة إذا رتبت أمرك والميزة التي أحمد الله لها وهي لدي سكرتارية تخدمني وتساعدني من قديم وأرتب أمري سواء في بيتي أو في مكتبي أو في الجهات التي أتطوع فيها طبعا من القيم التي أريد أن أرسخها في ذهني وذهن الأخوان والأخوات هو لابد من أن يزكى الإنسان وقته وعلمه إذا أوتي وقتا وعلما لابد أن يزك إن استطاع داخل بلده وإن استطاع أن يخرج كما خرج غيره فإن ذلك أولى بأن يزكي هذا العلم بتخصصه الشرعي أو اللغوي أو غيره هذه جعلتني أهتم بقيمة أخرى وصاحبة لها وهي البعد العالمي أن علماء المملكة وطلاب العلم في بلادنا لديهم قبول والحمد لله مقدر في بلاد الناس كلها وأنت تلاحظون نعم. أيها الإعلاميون هذا الأمر يعني حتى في الاتصالات أو نعم. الزيارات نعم. نعم. لأن أرض الحرمين أرض مباركة والناس يقبلون على أهلها من طلبة العلم إذا هذه لابد أن نزكيها بمزيد من البعد العالمي. البعد العالم يتمثل في أمور أولها زيارة هؤلاء الناس وتقديم ما يحتاجونه من فتاوى أو محاضرات أو تدريب الأمور الثلاثة لا. الثاني الاشتراك في هموم الأمة وقضاياها الكبرى قضايا متعلقة بالقدس أنا أعوض في مصد قدس الدولية لا. متعلق بعلماء <تصفيق> البعد العلمي الذي يجمع علماء الأمة المستقلين الحقيقة لا بد من المساهمة لأنهم هم الذين يمكن أن يساهموا وقت الأزمات لا. الأمر الآخر هو الاشتراك في الجانب اللي يهتمه كثير وهو التعليم افتتاح الكليات والجامعات الخاصة للمسلمين تشكيع المسلمين كافة على افتتاح كليات ومعاهد لأن الفترة التسعينات كانت فترة مدارس نعم. ثانوية وابتدائية متوسطة الآن الألفية الجديدة كثيراً ما أحرص عندما ألتقي بالناس أن يفتتحوا لضعف التعليم الإسلامي و المنح للمسلمين في بلادنا نعم. وبلاد غيرنا لما لم مهمة وهي أن يفتتحوا الكليات المعاهد نعم هذه لقطة دكتور معك أنتو سلمان العودة دكتور سلمان اعتبره صديق وأخ وهو قامه من قامات بلادي نعم ولديه الحقيقة نفس المعاني التي أتمناها أجدها في أبي معاد وفقه الله وهو البعد العالمي شاركنا في التحدث عن المسلمين شاركنا في كثير من القضايا التي ذكرتها وأيضا المبراطورية التي بناها وفقه الله حقيقة شرقت وغربت الإسلام اليوم ليست قناة موقع إلكتروني بل هي إذاعة وهي مركز تدريب وهي مجلة نعم. فهذه حبي لهذا الرجل أسافر معاه وأذهب معه وأذهب معه حيثما كنا وأيضا أشجع وأزور المؤسسات التي قامها أبو معاذ في كثير ناس في رمضان دكتور يعني أنا أقرأ بعض المقابلات مع بعض الناس اللي يقول والله أنا أقبل الرأس اللي ما يدعوني للإفطار أو للسحور واللي يقول يعني أنا أكثر شيء يزعجني إن أحد يدعوني إلى بعض المناسبات خاصة في رمضان أنت يعني هل تلبي هذه الدعوات اللي تجيك أو إنك يعني قليل <تصفيق> اللي إذا كان فيه حشد من ضيوف الندوة أو ضيوف في بيتي أو بيت غيري لا. إذا كان فيه وفود من العالم الإسلامي أحرص وأضغط على نفسي في مسات الإفطار ولكن يحبذ السحور لسبب إيه؟ لأنه فرصة لأن تتحدث معهم أو يكون فرصة أطول من الإفطار بالمناسبة يعني إيه إيه. دكتور خلينا أيضا نتحدث عن آآ آآ أنت الله يحفظك ما يتعلق بانتقلت يعني في جزء بعد التدريس وهو جزء مهم انتقلت إلى العمل التطوعي مع نعم. الندوة عمي الشاب الإسلامي بقى... نعم نعم اشتركت مع الندوة نعم منذ عشرين سنة عشرين سنة كعضو مجلسنا ثم نعم. بعد تقاعدي تفررت لللجنة ملجنة أفريقيا نعم. تذكر هذه الصورة دكتور هذه كنتنا مع معالي الدكتور عبد الله التركي في موسكو في مؤتمر عقد للقيادات والنخب المسلمة في تحاد سوفياتي وكان أيضا كما ذكرت لكم المشاهدين المشاهدات أن الهدف كان هو جمع المسلمين كونهم يطلبون من المملكة العربية السعودية افتتاح معهد وفعلا رتب وكان سماحة الشيخ عليه رحمة الله نسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرام وإياكم والسامعين والسامعات الشيخ بن بازر اهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا يدل على وعيه واهتمامه وبعده العالمي الله يرحمه وفعلا المملكة رفعت وكاد الأمر ينتهي إلى ان اتحاد سفيتي في آخر لحظة رفض استح معهد شرعي ولغوي في رحاب الاتحاد السوفياتي السابق إما في موسكو أو في محاولة. إيه نعم. وكان هذا المؤتمر مؤتمر حاشد لأن ذهبت الاتحاد <تصفيق> السوفيتي السابق. أنا عندي تحليل لها على سنوات. فكرة بقول لك عليه. <تصفيق> قل ما عد. فذهبت أربع سنوات ظن مني أن هذا الإقليم الذي انفتح بعد سقوط الشيوعية. لا يو... لابد أن يهتم به المسلمون، نعم. وبالفعل حصل خير كثير وجلب وجل... مئات من طلاب المنح جامعة الإمام وغيرها في بلادي وكذلك أعمال طيبة ودورات حصلت من جامعة الإمام ومن غيرها، نعم. لكن بدأ تحسفيته سنة ثلاث وتسعين ميلادية أو أربعة وتسعين يغلق بابه بالضبط والمفتاح فانكفاءته عنه إلى أفريقيا أيضا دكتور يعني أنتم يعني مسألة المعاهد التي تم افتتاحها هو وإلى آخره يعني أنت كيف وجدت التجربة يعني ولماذا يعني بدأت بالانكفاء وهل تعتقد أن من الأهمية أن يكون هناك زيادة في هذا المعاهد يجب أن تزاد حقيقة مم. والأصل هو أن تكون بلادي يعني مشعة على العالم الآن نحن بعد سبتمبر نحن يعني صدقنا الكذبة التي أطلقتها الفرقعات الإعلامية والعسكرية الأمريكية والغربية وظننا أننا أخطأنا ونحن لم نخطأ هذه كلها مظالم كاذبة خاطئة فهذا الأثر سبتمبر يعلى فيه نوع من كماش فبدل علم بلادي وعلم الإسلام علم لا إله الله محمد رسول الله الآن بكل أسف ارتفع علم التنصير وعلم الإيران والشيعة لا. نحن نريد أن يعود هذا الدور المعاهد والكليات يجب على كل جامعة في بلادنا أن تفتح فروعا حتى ليس فقط في الشريعة واللغة في حسب بل حتى في أمور أخرى إن لم تكن هذه نريد توأمة وعلاقة بين جامعات المملكة العربية السواء جامعات كبرى نا وعملاقة نا مع جامعات محتاجة في بلاد الله المختلفة بلاد المسلمين تحتاج إلى يعانى أحيانا تساعدهم في معمل تساعدهم في يعني بعض المعينات التي تعينهم هذا لا أتمناه وكلما سافرت أقول عسى الله نعيد لبلادي رونقها ودورها وهي قادم إن شاء الله. إن شاء الله. هل في شاهدت من خلال سفراتك دكتور الكثيرة المتعددة للدول العالم بشكل عام؟ في معاهد مماثلة يعني المعاهد. نعم, نعم نعم مشكلة الآن إيران بدأت تفتح عشرات بالمئات المعاهد والكليات التي تحرف الناس عن نور ال ال السنة والجماعة إلى عقائد ضال له منحرف وبدأ تأخذ ألوف المنح يعني المنح قلت عندنا وفي مصر وفي بلاد مختلفة من عالم الإسلام بعد سبتمبر أن يأخذون ألوف الطلبة الحقيقة من مختلف أنحاء العالم لي يعني يغسلوا دماغتهم ويحاولوهم إلى الـ الـ الرفض وإلى العقائد الخربانة أتمنى أن يعود تعود المناح وقد صدرها أمر سامي من مجلس الوزراء الحمد لله بعودة المنح الآن لكننا لن تزيد الأمر الثاني أن تعود المعاهد التي تحدث عنها والكليات والفروع أو أن تعيد الجامعات السعودية المختلفة علاقاتها مع الجامعات العالمية في الغرب والشرق بلاد المشارق والمغارب تريدنا ما يحد يرفضنا إلا الظالم ونحن الحمد لله مقبولون حتى في على المستوى السياسي والعلماء وعلى المستوى الجامعات بس نحتاج إرادة سياسية نعم اش رائعك نشوف لقطة كده مع بعض ونعلق عليها دكتور إذا تكرمت تذكر هذا اللقطة دكتور هذه أحد الروابط و.. والاجتماعات الكثيرة التي نحن نهتم بها مع المسلمين مع أخواننا مع أهلنا مع مشايخ المملكة العربية السعودية الحقيقة وأنا في كل ما يجمع العلماء والمشايخ وشارك فيه اولا أستفيد أنا ثانيا أنك مع عصبة هؤلاء العلماء الحقيقة يقوى صوتهم ويعظم دورهم في الخارج لا. والداخل هذا مختصر هذا زرتم أيضاً رحتهم زرت الجيش اللي كان مرابط في الجنوب في أثناء نعم الحرب نعم في, في وهذه أحد اللقطات نعم كان القتال ضد الحوثيين في جنوب المملكة العربية السعودية زرت أنا ومجموعة من شياخ دكتور ناصر العمر ومعه وثلة زرناهم وذهبنا إلى الضباط والجنود وجلسنا معهم عدة أيام. رغم هذه المشاغل الكثير لأنك لم تغفل الجوانب الوطنية. هذه لفته من المشايخ ذهبت وشاركت في هذا نصرة لهذا الجيش الذي يجب أن يحمي ذمار بلادنا. وهؤلاء يعني ذراع على أمريكا الحوثيون ذراع على أمريكا وإيران نرجو إن شاء الله تعالى بعد يعني زوال الغمة عن اليمن أن يكون أحد الفوائد التي نجنيها هي يعني ذهاب هذه الطومة التي كان الرئيس اليمني بكل أسف يغذيها الحوثيون دكتور برضو نستعذنك في أن نروح فاصل ونرجع نعم. برضو نعم. نتحدث إن شاء الله في بعض المحاور الموجودة عندنا كونوا معنا بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم مجددا يا ولإخوة ولا في هذا اللقاء هو الدكتور خالد بن عبد الرحمن العجيمي حياك الله دكتور خالد حياك الله أهلا الله وسهلا الله يحفظكم دكتور يعني الحقيقة اللي دائما يعني يكون يكثر عليه الأسفار والراحة والجيا يكون يعني دائما منطلق مندفع وأنت شوفك الشيخ يعني فيك سمت كذا الهدوء. أنا نهر الشمال يعني. إيه. <تصفيق> فرأيك دائما ما شاء الله عليك دكتور الحياة تحتاج إلى هذا الهدوء ما شاء الله. لا. حتى لا يعني <تصفيق> حتى يتحلل الأجسام بتوتر. إيه والله صحيح. والثقة بالله عز وجل أنا أثق بموعود الله عز وجل كل ما أراه أن الإسلام عملاق. إيه والله. ويزداد لا خوف عليه الخوف علينا إحنا أن يجب أن نخدمه. اي والله. ونتمنى أن نكون من هذا يعني من قال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال وسلم. هلك الناس بها ولا حقيقة صحيح مشكلات عديدة والصراع وهي سنة من سنة الله عز وجل الله يعني لا بد من الفتنة ولا بد من هذا البتلة لكن أقول للناس كافة الإسلام بخير بس عسى أن تكونوا من خدامه بس. إن شاء الله يا رب آه. إن شاء الله دكتور احنا بنشوف صورة وبنعلق عليها أيضا إذا تكرمت نشوفها مع بعض آه آه هذه الصورة لك دكتور وأنت في أحد سفراء المملكة العربية السعودية أيوة. في آه آه آه طبعا من أهم الأشياء التي أحرص عليها في ذهابي في مظلة الندوة العالمي الشباب الإسلامي قيم كثيرة جدا أهم شيء هو زيارة ممثلية المملكة العربية السعودية في أي دولة تروح؟ في أي دولة لم يجدت لماذا؟ لأنك تزدان بهذه الممثلية و. تحيط مثل خادم الحرمين الشريفين هناك سفير أو القائم بالأعمال بكل هذه الأعمال مباركة ضخمة التي أنت تقوم بها في مظلة الندوة فنزوره في البداية ونجد كل تشكيع الحقيقة من كثير من السفراء الذين نعم. نزورهم ثم نحرص أن نأخذه إلى هذه المناشط أيضا ليفتتح أو ليساهم في هذه البرامج التدريبية أو الكليات أو المعاهد أو الدورات التي نقيتها. جميل. طيب واش تقول اللي دائما يسافر بس ما يروح لهذا والله خطأ كبير الحقيقة لماذا لأنه أنت محتاج لمثلية بلدك وأنت ما أنت رايح الآن وأنت تتوارى أنت تذهب تحت مظلة مباركة معترف بها في بلادك والسفارة تفرح لهذا العمل أضف إلى ذلك أنك تزدان بأهلك وأهلك هذه المثلية نعم. من القائم الأعمال السفير من في السفارة ويحضرون ونجد كل تجاوب الحقيقة من كثير منهم لا أقول كل لكن كثير منهم. أنا حقيقة على كثر ما سافرت لأني ما قدرت لأي سفارة بس. <تصفيق> أنت اسمك سمايل ما اسمي خالد. <تصفيق> لكن إن شاء الله آخذ من نصيحتك دكتور. الأعمال التي أنا أنا أذهب سائح أنا أذهب نعم. لأعمال. نعم نعم. فحقيقة إن هذه الأعمال تحتاج إلى مرجعية. إيه ولا سند ولا ظهر. صح نعم. وأحيانا تكون بعض الأعمال يعني تخللها بعض المخاطر وفضروري في يكون فيها شحن المواد تحتاج لدور دور السفارة أيضا الدولة هناك تحتاج منك إلى من ساعدك على الوزارات والمصالح نعم. إلى آخر نعم. ذلك نعم. صحيح دكتور أنت في كثير من الأسفارة أنا لاحظت يعني في كثير من الرحلات اللي تروح وتجي إلا أنك بنفس هذا إزاي ما تغيره أحرص في, في, في السياحة شيء وال والتمثيل المنظمة شيء آخر بالمناسبة المسلمون خذ هذه الضميمة المسلمون إذا رأوك تلبس فرنجي أو لباس غير بلدك حتى المشلح يطالبون موحياناً يعني يسخرون منك ليش جاينا كذا فهم يريدون أن يزدان بك أمام المسلمين ويفرحون فرحا شديدا في المطارات يستقبلون من يأتي من السعودية فتجد أنه إذا رأىك في هذا الشكل هذا مثل أي واحد آخر غير مسلم نريدك كان تلبس لباس بلدك لباس العلماء فهذا الحقيقة جعلنا نحرص كثيرا على أن نذهب أمام هؤلاء من العمل التعليمي والتدريبي والشرعي وكذا إلا به اللباس السعودي ونشرف به هو هو دكتور يعني المقصد أن يعني وجهة النظر الأخرى يعني إنه أنت يعني أحيانًا تختفي شوية عن الأنظار يعني أنت ماذا إذا بتروح سياحة أو حتى أنا لا أذهب سياحة أنا أذهب لأ... حتى لو تروح العمل حتى لو تروح العمل يعني أحيانًا بلبسك بزيك هذا أحيانًا تتعارض هذا في المطار قد يقبل في المطار لكن بمجرد ما تنزل في الفندق ثم تذهب للناس يجب تلبس لباسك الحقيقة الوطن وهذه نصيحة لكل من أراد أن يذهب في فلك الدعوة ومجالات التدريب و ولا ما يصلح صحيح نشوف أيضا صورة آخرى دكتور إذا تكرمت مع بعض هذه أيضا, أيضاً صورة قيم هذه عندما نزور بلد مسلم إيه؟ طبعا هذا الرئيس سيرليون زرناه هذا الرئيس, الرئيس سيرليون, رئيس سيرليون. إيه؟ ونحن وثلة من المسلمين فالمسلمون أحيانا لأنهم أقلية إذا كانوا أقلية يحتاجون من الزائر الغريب هذا شيء من الحكومة نفسها في يقولون تعالوا نستفيد من هذا اللباس الوطني وزيارة هذا الرجل اللي جاي من بلد الحرمين أمام الرئيس أو الوزير أو المسؤول لكي يحقق لهم الشيء كثير جدا ونحن ما لنا مصلحة من زيارتهم مصلحة كبيرة لكننا من أجل المسلمين قلنا ما على ماذا تريدون يحتاجون إلى مراكز الإسلامية يحتاجون إلى أراضي المساجد يحتاجون إلى تخفيف قبضة إذا كان في قبضة عليهم يعني صوت التنصير إذا كان قويا إلى آخرهم فتجد أنك مع ممثلية المملكة هناك ما في ما كان في السفارة فتجد أنك فعلا تذهب ونحرص الحقيقة إذا ذهبوا نحن نشرف ببلادنا وبعلم بلادنا وكذلك بمؤسسات بلادنا فكلما طلبوا نذهب مع, مع وفد منهم يعني يعني مفتل تلك الديار موجود معنا وكذلك يعني رئيس المجلس على شو يسمونه هكذا رئيس مجلس الشؤون إسلامية ومجموعة من نخب المسلم في ذاك فتجد أنك تذهب وهم عارفين ماذا يريدون يضعوا لك نقطتين ثلاث هم يكملون الباقي بلوات البلد أكثر, أكثر دولة فتحت لكم أبوابها ورحبت بكل مناشتكم وأعمالكم أكبر قارة أفريقيا حقيقة يعني ما عندها المماحكات ويعني الاستحقاقات الغربية أكبر قارة بصراحة ولأني أعمل فيها وأنا معجب بها وفيه طبعا دول آسوية مفتوحة لا بأس بكل أسف يعني الامريكا واضح موقفها تلي أفريقيا الامريكا الجنوبية الواقع يعني يمكن الندوة هي الوحيدة اللي تشتغل فيها لكن الواقع مفتوحة انفتاحا شديدا على الإسلام مع ضعف العمل فيها كواقع ما في يمكن الندوة أما أمريكا وأوروبا فأحدث ولا حركة نعم الباقي الدول تأتي بعد أمريكا وأوروبا دول عربية بكل أسف ليست منفتحة قبل الثورات لآخر بعد لا. الثورات نعم نعم أما السيافة جيد العمل فيها حتى الاتحاد السوفيتي الذي أغلق بدأ من الصين بدأت تنفتح الآن ما عدا ذلك الحمد لله أفريقيا وأمريكا الجنوبية منفتحة جدا جميل. وكل الدول بدون تحديد نعم في دول يمكن لديها بعض الحساسيات لي اسباب انقلاب عسكري ويتغير الوضع نعم أنا. دكتور انت يعني انتقلت من الاتحاد السوفيتي وفتراتك اللي كنت جالسه هناك يعني في في, في اربع سنوات أربع سنوات انتقلت الى افريقيا هل هذا الانتقال من الاتحاد السوفيتي الى افريقيا كان بتوجيههم عبد الله أبد أنا محاور طبعاً أنا أنا موحد ما ما عندي هي, هي بتقول يعني لا هي يعني اللون يأثر طبعاً فذهبي هو أولاً بساطة القارة الأفريقية وسهولة التنقل فيها والدخول إليها شيء آخر رأيت في التحصيتي وهو موجود الآن في إمبروبا وأمريكا المبالغ القليلة في أفريقيا تجت مرتها بسرعة بعكس الدول تحتاج ملايين مملينة وحنا على قد حالنا ما عندنا إلا يعني ملاليم نسأل الله أن يبارك فيها. الشيء آخر هو غالبية الابناءنا الذين وهذه قيمة مهمة يا أبو عبد الرحمن. نعم. آه... هذا سأتحدث. عن... هذا شيء هذا آخر. هذا هذه ورشة عمل. أكبر استثمار ومخرج خرجنا به هو المنح الدراسية التي تمت في بلادنا أيونا. خلال سنوات الخوالي. من الدولة والقارة التي استفادت من مناحي أفريقيا فسبحان الله الذين اختخرجوا من جامعات السعودية والحمد لله وغير السعودية هم من القارة أفريقية بشكل كبير فكانوا هم أيدي وأذرع الحقيقة للندوة في هذا الباب استخدمتهم الندوة في مكاتبها في أعمالها في دعاتها وهكذا فأجد أنهم فعلا أكبر من ساهم في إقناعي هذه عوامل ثلاث مهمة فأضف إلى ذلك الشعب الحقيقة في محتاج للتنمية قضية الرابعة والمهمة واحتياج التنمية يعني أنت ترى مشكلة الصومال الآن يعني بمال قليل يمكن ينقذوا حفر مائة بير في منطقة وسط الصومال اللي فيها مشكلة أنا أقولها بملئ فمي لا نطعمهم فقط يجب أن نطعمهم ويجب أن نعطيهم شيء أهم وهو الحل استراتيجي كما حصل في نيجير يعني الآن التصحر قد يزول بحفر مائة بير توازي ضخم ووجود ما كان الملك عبد العزيز زمان رحمه الله يقوم به وهو توطين يعني يحفر بير ويحط مسجد ومدرسة مختلفة يعني المراحل وكذلك مستوصف صحي خلاص ما يحتاج تبني لهم بيوت هم يستوطنون فيصبح مستوطنة وتصبح هجرة كما تسمى قديما وهذا ما سمته الندوة في مشروع في دارفور وفي في النيجر سموه القرى المحورية آه آه. فمثلاً هذه التنمية محتاجة الحقيقة الندوة الحقيقة تعتني بها التعليم والتنمية المستديمة الآن مثلاً الحفر الآبار يعني كم بيكلف حفر البير الواحد البير العادي هذا هذه أرض صحراوية تحتاج لبير المحتاج إلى ألف إيه إيه يعني إيه حفرات إلى عمق عالي هذه صحراء ولكي تخرج مياه بكميات ضخمة جدا لابد أن تنزل إلى يعني 500-600 متر يعني فهذا لابد حفرات ارتوازية ضخمة وفعلا صهريق ضخمة للمواشي لأنها تموت لا مواشيهم لا لا لا لا وللناس في حتى لا يكون في تلوث في المياه ومن ثم تنحل المشكلة بإذنها فالتنمية المستديمة تهتم بها الندوة الإغاثة المطلوبة القوت لا يموت الحين لا لكن بعد ذلك لابد أن يلفت نظر وأقولها الآن بمأزمة الصومال وقد قلتها بفمي مليان لا مانع من عشتهم وهذا ما كل أسف القوى الآن المنظمات العالمية تعطيها السمكة لا على المصيد السمكة. هذا هو. نحن نقول لهم نعم نطعمهم الآن من جوع ونسكن مشاكلهم ونحاول نساعدهم في موضوع الأمراض والأسقام لا. لا. ونعيدهم أرضهم ولكن نحفر لهم أشياء استراتيجية تلمونية دائمة الصورة اللي قبل شوي تقول لي في الخرطوم كانت ورشت هذه ضمن المشاريع والحمد لله ندول عن شباب الإسلامي يعني وجود مشروع تبنى بحكم اختصاصي وهو اللغة العربية اي نعم فتح والحمد لله اكثر من اكثر من في خمس عشرة جامعة افريقية اكثر من خمسة عشر قسم اما قسم ندعمه موجود او نفتتحه في كبريات العواصم العالمية في جامعات رسمية حكومية فهذه واحدة من ورش العمل نأتي باساتذة والمعدين والمحاضرين ورش عمل في رحاب جامعات مختلفة في مصر وفي السودان هذه دورة في معهد الخرطوم الدولي ورشة عمل لتقنيات ووسائل تعليم العربي للناطقين بغيرها وعندكم في غير السودان أماكن أخرى أيضاً يعني. نعم نعم, نعم نفس في المملكة هنا نأمل أننا ننفتح مع جامعات طلبنا مع هذا الجامعة استجابة جامعة من القرى جزاء الله خير آه. في العام القادم سيأتي ورشة معمقة ونأمل جامعات أخرى تنفتح لجامعة هؤلاء الأساتذة منح وورش ودورات نعم بإذن الله خلينا نستعدنك في فاصل آخر دكتور ونعود إن شاء الله كونوا معنا ياكُم الله مجددًا يا أخوَال خوات، حياك الله دكتور. أحيَك الله دكتور. أهلا ومرحبا، الله يحفظنا. دكتور، أنتم أيضًا يعني في جانب الحقيقة مهم وهو مشروعات تطويرية سواء كانت يعني في العلم الشرعي أو نشر اللغة العربي أو حتى تعليم الفتاة، وهذا شيء جيد الحقيقة يعني قليل ما, ما نشوف إن يعني إن فيه اهتمامات خاصة بالذات للفتيات. حنا بنشوف صورتين مع بعض ونبغى نعلق على نعلق عليها حول هذا الموضوع دكتور. هذه صورة أيضا في مجال نشر العربية. افتتحنا في أديس ababa العاصمة الأثيوبية الجامعة الحكومية الكبرى في أديس قسم اللغة العربية موجود دعمناه وقمنا في عدد من المؤتمرات إلى جوارها أعمال أخرى نشجع هؤلاء الأخوات افتتحنا معها تعلم اللغة العربية درست في العالم العربي كلا الأختين اللي بجواري. نعم هاتاني أختان من السيابيا لا هذه د هذه قضية أخرى هذه هذه قضية خاصة تحدث عنها فالاختان معهد تعليم اللغة العربية فشجعناها بجلب كتب ومعينات ونشجع يعني الفلسفة المشروع في الندوة حقيقة الذي يشرف عليه أن ينطق بلغتنا العربية المسلم وغير المسلم نعم. نعم. لأنها سبيل لنشر الهداية والشيء الثاني أنها لغة يعني هذا القرآن الكريم ولغتنا نحن في أرض جزيرة العرب يجب أن ننقلها للناس كما نقول الإنجليزي والفرنسي لغته هذه قضية مبدئية فنحن لا نذهب فقط للمسلمين وحدهم لا نذهب في الصين افتتحنا أيضا قسما وشجعناه في الصين الشعورية وفي دعوة من قسمين جامعتين كبريين في في كبار من كبار الجامعات في الصين كذلك في التحديد سوفيته إن شاء الله نعم. المقصد أن اللغة العربية هذه قيمة ولغة وهي حضارة وهي وسيلة تواصل وأيضا هي علاقة بين بلادنا وبين بلاد نعم. الأخرى صحيح الدبلوانس يحتاجها والتاجر يحتاجها والسائح يحتاجها إلى آخرين صحيح فالحقيقة هذا مشروع نشجع الجامعات الحكومية الكبرى لماذا الجامعات الكبرى؟ لأن الحقيقة لديهم مكانات صح وتعترف بالشهادة خلاص أصبح قسم معترم به يمنع بكالوريوس لغة عربية نعم ونهتم بتعليم العربي بتقنيات وسائل حديثة الحقيقة مش تعليم القديم نعم نا. بل نأخذ تقنيات تعليم الإنجليزي والفرنسية وتم ذلك في جامعات المملكة والحمد نا. لله في معاه تعليم اللغة وفي السودان وفي غيرها فنأخذ هذه الميكانيكية ل. يصبح تعليم الأ الأعجمي سهلاً وميسورة من خلال الحاسبات الآلية من خلال المعامل من خلال الأقراص والكتب الحديثة. جيد. ثم يدخل بعد ذلك في ما بعد ذلك مرحلة البكالوريوس. لكن دكتور يعني وأنت ما ماذا بتزعل عليه في السؤال ده ولا لا؟ لكن أنت طبعاً يعني متخصص في اللغة العربية من سنوات طويلة. لكن احنا نلاحظ الحقيقة الناس اللي يتعلم اللغة العربية. دائماً يتحدثونها بشكل متقارب، فتلقاه يعني وومما يكون أحياناً يعني فيها مثار يعني ضحك واستهجان عليه إذا راح في عيد أو من الدول ليش ما نعلمهم اللغة العربية البسيطة؟ هذا هؤلاء ولا يما ذهب ورحى الله ما, ما في أحد إلا قليلة القاعة نحن نعلم اللغة يسيرة. ما زالوا كيف حالكم أنتم هذه يعني كيف حالكم بخير هذه لغتنا لا لا كيف حالكم أساكم بخير لا لا لا تخلط العالمية الهجينة بالعربية لا لا العائم أحسن مننا لا نستعرب ونحن استعجبنا فعلى كل حال اللغة العربية الحقيقة هي لغة هذا الكتاب القرآن لغة هذا الدين والناس يقبلون عليها بمعصب يقبلون عليها في الصين في بلاد الشرق وفي بلاد المغرب في بلاد أفريقيا يقبل ونحن نهملها بكل أسر أن هذه الأقسام وغيرها تقبل لأسباب كثيرة منها أسباب دينية منها أسباب اقتصادية الصيد مثلا وأفريقيا وغيرها منها أسباب دبلماسية أيضا موضوع السياحة وجانب الحضاري والثقافي والإعلامي جيت. يعني تصور الذين يتكلمون باللغة العربية في الصين ألوث ليس ألوف ما شاء الله. من الصينيين غير مسلمين. ما شاء الله الصورة الأخيرة اللي انت قلت هذه محور آخر. هذا كله مهتماً من الندوة الأخيرة أهتم به في أفريقيا وهو العناية بالمرأة المسلمة هناك. سلام. ليس التعليم فقط كما تصور التعليم موجود في مدارسهم الحكومية لكن نحن تم غير مسلمين في في أفريقيا أقاموا منظمات. خدمية منظمات نفع عام واستفادوا من القوانين والدساتير موجودة عندهم في حين المسلمين في تخلفهم في السنوات الخوالي ما اهتموا بهذا فنحن نشجع اتحادات طلابية الطلاب على إنشاء اتحادات وروابط طلابية حتى يأخذ حقوقهم في الجامعة في الدولة والمرأة المسلمة نتعمل اتحادا أو رابطة أو هيئة للمرأة المسلمة في المدينة الواحدة في القطر كاملا وبالفعل نذهب إلى هذه الاتحادات لتطويرها وتحسين رفع مستواها في مناحي شتى الجانب الشرعي والتدريبي وتطوير الذات ونعطيهم معينات مقرات جسدنا. نعطيهم جميل. أجهزة الحاسب جميل. نعطيهم الكتب ومكتبة هذا الحقيقة من القيم التي عنيت بها الندوة ما آخر ما أذكروه لك جمعنا في الخرطوم قبل رمضان أكثر من قرابة عشرين اتحاد نسوي في شرق أفريقيا فقط ما شاء الله أفريقيا ما شاء الله مئات الاتحادات ما شاء الله عشرون اتحاداً اكتمعوا في الخرطوم في مؤتمر جامع وصار لهم مرش عمل لربطهم جميل. بالعالم العربي والإسلام دكتور الحقيقة أنا عندي محور مهم أبغى بس تجيبني بشكل سريع على أساس في عندي محاور ولم لا الحلقة ما استعرضنا وهي مهمة يعني ما يتعلق بالنشاط الدعوي بشكل عام الإسلامي مقارنة بنشاطات التنصير في أفريقيا كيف؟ لا مقارنة إلا في بركة ربي إيه يعني بحيث هناك ضخامة أكبر مليارات بل تريليونات مش مليارات تدفعها دول نحن ما عندنا دول إلا إيران دولة عقائدية نحن مؤسسات وأفراد كل أسرح دول تدعم ومؤسسات كبرى يعني إذا بيل نفسه يدعم صحيح. وهو ملياردير وهو دولة ضخم وهو أكبر من الدول نعم. ودخل في كل المتبرعين تذهب للتنصير والصليب وغيرها وكذلك إيران دولة عقائدة تدفع المليارات الضخمة لبث مذهبها القصد أنها أفرع ومع ذلك بركة ربي والإسلام بقوته وعمقته أنه موعد الله عز وجل وموعود رسوله وسلم أنه إن شاء الله منصور فنأمل إن شاء الله تعالى أن تتحول أفراد والمؤسسة ضعيفة إلى قوة إن شاء الله تعالى دول الله الآن الله بعد الله الثورات الله. كذلك بلادنا حقيقة المنح التي فتحت أيضا المجلس العلاج الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية المنظمات نعم دكتور أبا أروح إلى محور مهم الحقيقة وهو زيارتكم الأخيرة إلى بنغازي, آه بنغازي نعم. آه وهي الحقيقة يعني محور مهم أنا ودي نتحدث حوله وهذه الصورة لك وأنت في بنغازي نقل مباشر لشعار صلاة الجمعة من ساحة التحرير في بنغازي كنت أنت اللي تلقي هذه الخطمة دكتور أنا ذهبت البداع من المجوعة من الأصدقاء لم أذهب سياسي ولم أذهب رسمي المنح وبركة المنح اللي قلت لك درس مجموعة من الليبيين أصدقاء لنا هناك في المنطقة المحررة الشرقية نعم فدعوني دعوة ببساطة أنا ما كنت أعرف أن المسألة فيها خطب فيها <كذا> فذهبت ودرسوا عندنا في جامعات المملكة نعم وقالوا تعالوا حتى ترونها وفعلا ذهبت أنا ومجموعة وفجئت بمشاهد عجيبة جدا يعني ما كنت أتبقاها كرم هذا الشعب الظلم ال ال ال الذي قام به القذافي عليه من الله ما يستحق حولها الشعب لم نسمعه ولم نعرفه الله. شيء آخر كنت توقع أنه مثل الاتحاد السوفيتي لما أخذ في هذا الوصف نعم. يعني لديهم نوع من أربع أكثر قربة نصف قرن 42 سنة رانا عليهم القذافي وظلمه وجلاوزته توقعت أنه مثل اتحاد السوفيتي يعني لازالوا مسحوقين خائفين مذعورين يلتفتون الوراء وجدت جبالا يعني من هؤلاء الرجال الله وصمود وووش شا... أن تمترونها في أجهزة لا يحتاج منك يعني أن يقاتلوا قوة عتية بهايلوكس لوكس يعني هذه متى صارت؟ هذا ظننا ستورق في في العسكرية ال, ال العالمية الشيء الثالث أنا أذكر القيم بسرعة حتى ما يضيع. الشيء الآخر كرم هذا الشعب حقيقة كنت أتوقع حاتم الطائي ومدرويت <تصفيق> <تصفيق> إذا بي والله قلت أكرمونه طبعا ذهبت في السياسة نذهب تو لبيوتهم علماء لأن طلبت علم ذهبنا إلى طلبة علم الواقع وجدت شعبا كريما وشعبا محبا الشيء المهم حبه المملكة العربية السعودية أجل. والأرض الحرمين تع... وعنايتهم بي ليس لأنني لي مثل رسمي ولا... أنا عنايته بي واحد من أرض الحرمين ويتقون إلى مكة وإلى المدينة وإلى أرض الحرمين و... وعلماء المملكة الواقع كلهم يسألونني على بعض الأشخاص في المملكة أنا لا يعرفهم من الدعاة أنا لا أعرفهم لجاهلي لا. فإذا بك يسألونك عن القاصي والداني والله وأعطوني الله. رسائل لبعضهم، فتتعجب، وهذا يجعلنا كما قلت في بداية القيم يجب أن نستثمر حب الناس لنا في هذا الله على المستوى السياسي والمؤسساتي والوزارات والمنظمات والأفراد والعلماء الله. وهذه بركة من الله عزوه أودعها في هذه الأرض المباركة هذا الجانب الجانب الآخر هو ما يتعلق بأنني كنت أتوقع أني العلماء قد قتلوا وسحلوا وهربوا والله وجدت مئات العلماء الشيخ الغرياني هذا كان الشيخ بن باز عليه رحمة الله, الله. هو الذي أفتى بالثورة وعطى مبررات شرعية لها فإذا بك تجده كانه من هذا السلف سمت كانه من السلف الله. كان أثناء زيارتنا ذهب إلى مكة بدعوة من الرابطة في مؤتمر قبل رمضان فالعلماء سبحان الله ما عقمت الأرض خرجوا كذا نبتوا وظهر يا أبا عبد الرحمن الإبداع والشيء يعني تصور مليون حافظ تفوجت خلال ستة أشهر مليون ث... مليون فقط الله كان القذافي لأنه أبطال السنة تب القران قليلا فالناس لا يحبونه لا هو ولا برامجه إيه فلهذا ايه لما بعد الثورة قاموا تصور مليون حافظ في, في, في ستة شهات في ستة أشهر الله أكبر حضرنا تخريج يعني دفعة كانت قالوا هذه تصل إلى رقم مليون من الحافظة رجال ونساء تصور خلال أشهر هذا العلم وهذا الفضل شيء مهم العجيب كأن هذا الشعب الليبي خرج قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين من الجزيرة العربية والله ليس في القبائل ولا في السحنة ولا في الكرم ولا في العادات ولا في المآكل والمشارب ولا في أيضا اللهجة سبحان شيء عجيب أنا ما كنت أتوقع لم أره في المغرب الأقصى ولا في تونس سبحان الله الحديث شيق في هذه الحقيقة يحتاج حلقات مو حلقة الحقيقة لكن برضو عندي محاور سيرتكم جميلة والله دكتور فنحن نحاول نقدر ما نستطيع نغطي بعض جوانبها نشوف برضو صورة من الصور إذا تكرمت معنا دكتور شو ما بعد هذا دكتور أنت عضو في مؤسسة القدس نعم الدولية ونحن <تصفيق> الآن بصدد مرور 44 عام نعم نعم أيضا على احتلال الـ الـ القدس العناية بقضية المسلمين الكبرى قضية فلسطين الحقيقة يجب أن يكون مجرد هاجس في الصدر أو مقالات في هذا رأيي ولا خطب لا بأس هذا كله مطلوب لكن يجب أن يتحول إلى عمل مؤسسي فعملت مؤسسات جيدة وساهمت يعني في إنشاء شاء والانخراط في كثير منها متعلقة بالأقصى أو بالقدس أو بقضايا فلسطين مختلفة أنا لا أريد أن أمدح وأتكلم عن نفسي أنا هذا أعمله وأرجو الله أن أكون خالصاً وجه الله عز وجل فقضية الأقصى في مؤسسة من أبرز مؤسسات عملاقة اسمها مؤسسة القدس الدولية لا. هذه واحدة من لقطات الشيخ سلمان وغيره من العلماء وذكاترة و. من بلادي وغير بلادي الواقع وحتى غير المسلمين بلا في مؤسسة القدس نعم مؤسسة القدس فيها يعني شراكة وشبكة عالمية لكل من يناصر القدس ضد ظلم الصهاية الله دكتور معنى اتصال إذا تكرمت مداخلة الدكتور عبد الحميد المزروع رئيس لجنة العلاقات العامة في الندوة عام الشاب الإسلامي حيك الله دكتور أهلا يا أهلا ومرحبا حياكم الله أد... لا. سمح الله من المساعدات والكثير من العلاقات الدولية. هذا انت عرفت خلا ما يحتاج جعيدة. حياك <تصفح> والله. الله يجزاك. دكتور المعنى طبعا الدكتور خالد العجيمي وأنت تعرفه عن قرب. و وهذه الحلقة الحقيقة يعني أنا يعني وعندي عتب على الدكتور إن شاء الله راح أقول له عليه يعني حول ظهور الإعلام المقل جدا في ظل يعني مثل هذه السيرة العطرة فنريدك أن تحدثنا أيضا عن الدكتور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى والله صل وسلم حقيقة عرفت الدكتور خالد العجيمي عبد الله منذ سنوات طويلة عندما كنت بشر على إدارة اداره نشاط الشبابي انه هو رئيسا ولا زال لنده الشباب في في النادي العالمي شباب الاسلام ومن ثم انتقلت كمساعد ولا زالت تبعيه هذه الإدارة لي وأعرف الدكتور خالد وجهوده وجهود, وجهود إخوانا في نادي الشباب الافريقيه في العمل في أنحاء أفريقيا، فتجدهم، تزهم لاقياً، يعني يسافرون، يقطعون الصحاري والصحارى والمشيافي، في سبيل الوصول إلى من يحتاجون إلى من يدعون يدعمونهم سواء بالتعليم التعليم والتدريب والتدريب وغيرها من الأمور التي حقيقة لنجح أفريقيا وهم الجيل الذي نفخر بها في الندوة علم الشباب الشامي لديهم حقيقة مناشد متنوعة ومختلفة ومختصون. جزء كبير من جهودهم م. للتدريب وتطوير العاملين في حق التعوى الإسلامية نعم. ولديهم حقيقة لا أعلم أن تحدث سعادة الدكتور خالد عن الشراكات التي موجودة للدعوى الشباب الاسلامي الإسلامي عن طريق اخواننا في لجة افريقيا, لجة أفريقيا مع الجامعات المختلفة في افريقيا فلديهم حقيقة برامج للغة العربية وتذيب مدرسي اللغة العربية وإن شاء الله واحد من البرامج التي نفخر بها نحن هنا في الندوة العلمي الشباب الإسلامي. الدكتور خالد كما كما سمعت له قبل قليل في نفس البرنامج حقيقة ذكر المشروع أنشطته الأخرى وهو ما شاء الله عليه يعني تؤدي كبيرة في جميع الدول لكنه هو يقول أنا هواي أفريقي وهو كذلك حقيقة تختلله <تصفيق> هذا الهواء تهلا الله. <تصفيق> الله يحفظكم وأنتم هواكم إيش دكتور؟ انا كان امين عام مساعد مكانه علاقات لجميع دول العالم ويعرف خالد كان أنا كنت حقيقة في مجالات العمل كنت بشغل شبكات كشمير نعم نعم في ولدينا في عمل كبير لكن الإنسان يتغير ويتطور لكن خالد ما من الذين لا يحيطون عن أفريقيا الله خيراً. حفظكم الله شكرا جزيلا دكتور شكرا عبد الحميد شكرا الله يحفظكم شكرا ألف شكر الله. على هذه المداخلة شكرا. رعاكم الله الله يحفظكم كل جودكم بالنجاح دكتور أيضا كان لكم تواجد في الأحداث الأخيرة الموجودة في سوريا الندوة فقط في غاثة الشعب المهاجرين في, في لبنان فقط أيها المهاجرين السوريين في لبنان يعني تركيا من خلال اتصالات الندوة الأتراك حكومة آه. ومؤسسات قاموا بكل واجب نحو اللاجئين وهم ألوف مؤلفة في تركيا لكن لبنان لجأ إليها عديد من, الـ من, الـ من الـ الذين هربوا من أحداث في المناطق المتاخمة لبنان والحقيقة هي إلى الآن يعانون معانات مرة في ورحتم وقفتوا على أنا لما ذهب, ذهب لكن يعني ذهبت يعني دعم وكذا في قسم خاص بهذا لا. وهو قسم لغاته نشوف صورة مع بعض دكتور إذا تكررت <تصفيق> هذه دكتور أنت في, في بنجلاديش نعم ذهبت أيضا للغة العربية وشيء ما كنت أريد أن أذكرها موجود في السيرة أنا عضو في عدد من الجامعات العالمية صحيح جامعة إفريق العالمية وهنا كانت الزيارة الجامعة الإسلامية العالمية في شيتاجونج مدينة أخرى في بنجلادش لها فرع في دكا والأصل في شيتاجونج مدينة ساحلية اسمها شيتاجونج. إيه نعم. فهذه جامعة إسلامية عالمية فيها كلية طب وهندسة وصيدلة نعم. جامعه علاقة فأنا عضو مجلس الأمناء فحضرت مجلس الأمناء وعند باللغة العربية في عدد من جامعاتها وهذا لقاء أحد الورش مع المعنيين نعم. باللغة نعم. العربية في بنجلادش. من المعاهد بالدورات دكتور لك خمس مؤلفات وعلى ذلك كلها مخطوط مخطوط مخطوط لماذا لم تطبع؟ لأنها في تخصص نحو الصرف عن سيبوي رحمه الله وكذلك عن الخلاف النحوي وكذا فما ما أنشرها لأن المعتنين <تصفيق> بهذا قليل قليل <تصفيق> والأمر يحتاج إلى تفرق أنا الحقيقة وعنيت بعد ترك التدريس بعد التقاعد قبل خمس سنوات وتزوجت أفريقيا كما ترى <تصفيق> <تصفيق> اللغة العربية ده. هي الزوجة الثانية أفريقيا الضر المخضر <تصفيق> طيب أيضا دكتور يعني أنت الحقيقة من حيث الظهور الإعلامي قليل جدا حتى من حيث يعني تواجدك في الإعلام الجديد يعني الآن مثلا يعني هذا من تقصير الحقيقة تفي بالآراء والأفكار التي تبث من هنا وهنا والبيانات التي تصدر من علماء المملكة وغيرهم وهذا يحتاج الحقيقة للتفرق تويتر أنت تعرفه أكثر مني من يحتاج أن تكون موجودا دائما وهناك كثير الأسفار يعني بدون مبالغة يعني ممكن ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر من السنة أكون خارج بلدي نعم. فطبعا يمكن أن أفكر ولازلت موجودة هي صفحة في الفيسبوك فقط لأن فقط ما الصورة لا غير الصورة يعني يمكن بعض الأشياء فهذا لكن الإعلام الجديد تعرف يحتاج الحقيقة إلى متابعة يومية إن لم تكفو وهذا ما ما تفرق وأنت عضو في رابطة الأدب الإسلامي تكتب نعم. الشعر دكتور؟ الأق أحبه وأقرأه لما قرذه لكنني أحبه بحكم تدريسي النعم اللغة العربية و... ويعني ال الأدب والشعر يرفع الزائقة وأنصح ما دون نتكلم في مناحي شتى أن يقرأ الإنسان ما إلى جانب القرآن الكريم وهو أعلى يعني نص أدبي سامق من الله عز وجل أن يقرأ أيضا شيئا من الشعر الجميل ولعلكم إذا ترون الدعاة المبدعين الذين نعم. لديهم براعة في الحديث وفي أيضا توصيل الكلام الجميل المنمق انما هو لخلفيته الشعرية نعم. ولا نعم. أريد أن نسميه الله يحفظكم دكتور الحقيقة انتهى الوقت وانا الحقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء رئيس لجنة التعليم الإسلامي في الندوة رئيس لجنة الشباب الأفريقية عضو لجنة المنظمات والاتحادات العضوية المشرف في مشروع الندوة الأولى العربية عضو الجمعية العمومية الهيئة الإسلامية عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية عضو مجلس أمنا مؤسسة مكة عضو مجلس الإدارة فيها أيضا عضو مجلس الأمناء في جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن مشرف على برنامج البكالوريوس وأيضا عضو مجلس الأمناء في الجامعة ببنجلادش وفي كينيا وفي نيجيريا وفي بيروت وعضو الاتحاد علماء المسلمين في القاهرة. وعضو الحملة العالمية للمقاومة العدوان في بيروت يعني الحقيقة سيرة ذاتية كبيرة جدا لو بقود أقولها هي حد ذات حلقة عن و... الله يحفظكم. وكفر عننا الله يرعاكم وإحنا سعيدين بهذا اللقاء دكتور بس الله, الله أن يكلل جهودكم بالنجاح دائماً التوفيق اجعلنا وياكم من مصابيح الهدى آمين الله يرعاكم دكتور رحمة شكرا, رحمة شكراً. الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات تلتقيكم بدل الله فالغد استودعكم الله والسلام عليكم وعليكم السلام عليكم Oh.